بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علقه اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ارايت إن كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لإن لم ينته لنسفعن بناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقتربه